وقوم نوح لَمَّا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السعو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 أرأيت من اتخذ إلهاه هواه أف أن تكون عليه وكيلا.